قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وانطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين